الشيخ الفران الحمد لله الذي ألعى المجود بصلعة غير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المرسالة وتمثيل الإسلام أنت والله مولاه بالحز والحماية ونعاية الأبدية وأهلا مقابا وفوق كل مقاب في عليه. في بن علي قال للاولين ما بفوا الاخرين قصا ثم قومه تقعن امم السابقه في القريه فالا في ضربت القبور وفسحت ودفنوا ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿2﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا is build وذلك عليك وتلألأت الكائنات بصوالع السعودية وفخرت الخلائق بصدومه والعرب والعجاب عكفت على بيت آمن فطيور مناقير ومن الضمر الاصفر وعذرتها من لواقِي تلك وعليه بدلت تلك وعاقب من السماء وعذبنا إلى بيت آمن لا و بايدي من فضه بالثلاث ميل ذهبين يغما امي ما من الا ولم وانته ظلت ايراك الله عليه وسلم أمور المغواني ومن عديد آياته ما لا تحيط بالعكوم ولا تدرك من ذكر ايران في <تصفيق> Tá Por